شبكة مزامير آل داود تقدر الجواهر, الجواهر, الجواهر الحساب سلسلة الجواهر الحساب اللهم لك الحمد أم تنور السماوات والأرض ومن فيهن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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ذأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا تجعل مصيبتنا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 يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا يا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّاهُ وَقَدَّرَ فَهَدَاهُ وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَاهُ يَا رَحْمَانًا عَلَى الْعَرْشِ السَّوَاهُ يا رحمنًا على العرش استوى يا من هو أعلم بالسر والنجوى يا من يعلم السر والنجوى يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا أتيناك تائبين نرجو رحمتك نرجو عفوك نرجو سترك نرجو لطفك من النيران اللهم اعتق رقابنا من النار اجمعين من النار اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وعلماءنا ومن له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعايا الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه اكتب براءتنا من النار يا ربنا في هذه الساعة المباركة اللهم اكتب براءتنا من النار أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من اظهر الجميل يا من الجميل وستر القبيح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 يا من ملك رقابنا يا من ملك رقابنا نسالك الجنه يا رب العالمين نسالك الفردوس الاعلى يا ارحم الراحمين يا من هو ارحم بنا من امهاتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آباءنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساة عفوا وبفرانا يا رب العالمين اللهم من مات منهم أسألك يا الله أن تنزل على قبورهم شعابي بالرحمات اللهم أنزل على قبورهم شعابي بالرحمات يا رب العالمين اللهم أسعد الأحياء منهم اللهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين اللهم أسعدهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا بالرآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا بالرآبائنا وأمواتنا أحيا أوام يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين وعاف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين يا الهنا المولين والاخرين يا قيوم السماوات والارض يا امام لا يهزم جنده ولا يرد امره اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك بطاغيه الشام واعواني وجندي اللهم خالف بين كلمتهم اللهم مشد وطئتك عليهم اللهم مشد وطئتك عليهم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم فرق جمعهم اللهم شدد شملهم اللهم اجعل باسهم بينهم اللهم اجعل بأسهم بينهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرضين اللهم اقصم ظهر طاغية الشام اللهم اقصم ظهره يا قوي يا عزيز أرن اللهم فيه عجائب قدرتك اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم عجل بالنصر يا رب العالمين اللهم عجل بالنصر يا رب العالمين اللهم ارحم اخواننا المستضعفين في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجعل لاهلي وله التمكين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين